اتِثَُّ لَ يتُوب فَلَهُم عَذاابُ جََّ مَ وَلَهُم ذاابُ الحَريق إِ الذي نَ آممَن وَامِلُ الصَّالِحاتِ لَهُ جَات لَهُم جَنَّ تُم تَجر مِ تَ تحتِه الأنه